يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية. قال رحمه الله في تمام حديثه حول الآية والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر ان عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقر الضيف وينفس عن المكروب ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقوله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها هذا لفظ مسلم في صحيحه وفي لفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته انتهى فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معه وبمقتضى ذلك يتعين تعينا لا محيص عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معه فلم يذهب طيباته في الدنيا لأن حسناته مدخرة له في الآخرة مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فجعل المخرج له من الضيق ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا وأجاز لهم التمتع بها ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة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 لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة رضي الله عنهم يكون لهم أجر زائد على ذلك لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد كما هو معلوم والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا لأنه يجزى بها في الدنيا فقط كالآيات المذكورة وحديث أنس المذكور عند مسلم قد قدمناها موضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وذكرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فاليوم تجزون عذاب الهون أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار وقوله تعالى بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الباء في قوله بما كنتم سببية وما مصدريه أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض وكونكم فاسقين وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض والفسق من أسباب عذاب الهون وهو عذاب النار جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار الآية وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى فما يكون لك أن تتكبر فيها الآية وقوله تعالى بغير الحق مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكبارا متلبسا بغير الحق هو كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم ونحو ذلك من الآيات وهو أسلوب عربي نزل به القرآن أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء قريب فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته